أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل ما هي أصح صفة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصح صفة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي الصفة التي ثبتت عن صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم سألوا صلوات الله وسلام عليه قالوا عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟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 عليه الصلاة والسلام فأكمل وصيغة فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي التي ثبتت عنه ويجب على المسلم في هذا المقام أو في هذا الباب أن يحذر من الصيغ المتكلفة التي ما أنزل الله بها من سلطان التي تكلفها المتكلفون وتخرصها الخراصون وكتب فيها كتب طولوا على الناس وأجأ واتوا بسجع بغير وكلام ركيك بل أعظم من, جا من ذلك جاءوا ببدع وتعديات وتجاوزات في ألفاظ ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان فليطرح ذلك كله وليلزم الإنسان ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ففيه الكفاية والغنيه نعم أحسن عليكم ويقول وإذا قلنا الف صلاه وسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله فهل هذا جائز قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك وكان ناصحا امينا عليه الصلاه والسلام ومعلما مشفقا ما ترك خيرا الا دل الامه عليه ولا شرا الا حذرها منه واذا دخلنا في مثل هذه التكلفات نخرج عن الحد الان اذا قال ألف صلاة عليك يأتي واحد يقول خليها مليون ليش ألف وتبدأ مسألة منازعة في الأرقام وكل هذا لا حاجة إليه لأن, لأن المطلوب الإكثار من الصلاة والله سبحانه وتعالى يضاعف ويعظم الأجر وكل ما أقبل عبد على الصلاة وأكثر منها فاز بهذا الثواب وهل يريد هذا الذي يقول اللهم صلي على نبينا ألف مثلا هل يريد أن يكتفي بقول هذه الكلمة عن تكرار الصلوات عليه والإكثار منها إذا هذا بخل اذا هذا بخل في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والمطلوب ان يكثر الإنسان لا أن يقول اللهم صلي ويضع بعدها رقم من أرقام وبزعم أن يريح نفسه بذلك بل أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وفي الحديث من صلى علي واحد صلى الله عليه بها عشرة صلاة الله وسلامه عليه نعم أحصل عليكم يقول ما نصيحتكم للحجاج الذين يقصدون القبر بالدعاء ويتركون القبلة الدعاء عبادة والعبادة لله لا يتوجه ب الدعاء والالتجاء والسؤال والطلب إلا إلى الله قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال جل وعلا ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ومن يستقبل القبر ويستدبر قبلة ويرفع يديه يدعو يسأل حاجاته على هذه الصفة فهو لا يخلو من حالته إما أن يكون يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام من دون الله وهذا يحصل من بعض الجهال يقف ويقول مدد يا رسول الله مثلا أدركني أنا بحاجة كذا أعطني كذا إلى اخره وهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله لأن الدعاء عبادة والعبادة حق لله سبحانه وتعالى ولا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا, ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وأما إذا كان يرفع يديه ويدعو الله يدعو الله ويتوجه بالدعاء إلى الله لكنه يتحرى القبر واستقباله بالدعاء فهذا لا أصل له وهو ذريعه من ذرايع الشرك والتعلق الباطل فالمسلم إذا وصل إلى القبر من أجل الزيارة يفعل مثل ما فعل الصحابة وغيرهم من أهل العلم والفضل يستقبل القبر ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبي وينصرف هكذا كان عبد الله بن عمر يفعل يقف مستقبلا القبر مستدبرا قبله يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبته وينصرف نعم أحسن الله عليكم يقول السائل ما حكم من يود أن يدعو الله جل وعلا بكل إخلاص ويجتهد في ذلك ولكنه يخشى النفاق وقد توقف عن الدعاء هذا من الشيطان يا أخوان، هذا من الشيطان والشيطان له طرائق كثيرة جدا لصد العبد على الخيل فهذا شخص ذكر الآن عن نفسه أنه اجتهد في الإخلاص وتحرى الإخلاص والدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى ثم جاء الشيطان بهذه الحيلة وأوقفه عن الدعاء وهل التوقف عن الدعاء يدرك به فضيلة التوقف عن الدعاء هل يدرك به فضيلة هل يدرك خيرا أم هو الحرمان وأبخل الناس من بخل على نفسه بالدعاء فهذا من الشيطان والشيطان له طرائق كثيرة لصد الإنسان عن الخير قد يوقف الإنسان عن طلب العلم يجد الإنسان مقبل على العلم والكتاب والقلم والحضور والانتباه إلى اخره ثم يعبث بفكرة يقول لا أنت الآن دخلت في الرياء وجلستك هذه ريا وأحسن تترك حتى تسلم الرياء ترك مجلس العلم ويخرج المجلس العلم ثم يقبل على العبادة والركوع والسجود وكذا قال له أنت الآن هذه الصلاة هذه ريا وأحسن تترك الصلاة حتى يجعل يترك الدين كله ولا يبقي عنده شيء من الدين فهذا كله من اتباع خطوات الشيطان والمطلوب مجاهدة النفس مداومة العمل المداومة على العمل الصالح ومجاهدة النفس على الإخلاص والإخلاص يحتاج إلى مجاهدة مستمرة قال أحد السلف ما عالجت شيئا شد علي من نيتي فالجا إلى الله أن يرزقك الإخلاص وأن يعيدك من الشرك وخذ بالأسباب النافعة في تحقيق الاخلاص وتنميته و. وامضي أيضا مستمرا في دعاء الله وعبادته ومناجاته نعم أحسن الله عليكم يقول في سؤاله الثاني وما حكم من تأتيه في نفسه الوساوس وهي كثيرة فيجاهدها وهي خطيرتنا الوساوس أشياء تهجم على قلب الإنسان من غير استئذان تهجم وتدخل على قلبه وترد على نفسه من غير استئذان أمثل لذلك بمثال الآن لو تكون في طريق وفجأة وأنت في الطريق هبت رياح وفيها رائحة كريهة هل تلك الرائحة الكريهة طلبتها لنفسك ورغبت وجودها هذه الرائحة الكثيرة الكريهة لما تمضي أنت في طريقك ماشيا في طريقك والرائحة لا زالت مع هبوب تلك الريح موجودة وأنت متأذيا من هذه الرائحة وكارها لها ولا تريد بقائها وماضيا في طريقك هل تضرك بشيء لكن لو وقفت عند هذه الرائحة الكريهة وأخذت تتبع مصدرها ومن أين نبعت وتبحث عن وتذهب وتفتش وتنقب وتحفر حتى تنظر من أين هذه الرائحة ومن أين جاءت تولك نفسك إذن هذه الوساوس أشياء عارضة مثلها مثل الرائحة الكريهة الشيء عالظة تمر لا تقف عندها استمر في طريقك في عبادتك في طلبك للعلم لا تبحث لا تقف عندها ولا تمضي معها ولا تنقب فيها وإنما تعتقد وظن أنه شيء عارض وسينتهي وكم من الخواطر تمر على الإنسان عن غير رغبة فيها ولا إرادة الله ثم بالمجاهدة والمضي في الطريق المستقيم يتجاوز ذلك بإذن الله تبارك وتعالى الشاهد أن مثل هذه الوساوس تأتي وتدخل للقلب بدون استئذان ويفاجئ الإنسان وإذا بقلبه وساوس كريهة جدا كريهة جدا وبغيضه الصحابة قالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما أن يخر من السماء احب لي من أن يتكلم به انظر الإيمان انظر قوة الإيمان يقول لو نحمل ونلقى على الأرض من السماء احب الينا من أن نتكلم بهذا الشيء الذي نجده في نفوسنا قال أوجدتم أو ذلك قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان أي كراهية هذا الأمر خلاصة القول أن مثل هذه الوساوس المطلوب من العبد أن ينتهي عن الاسترسال عنها أن يمضي في العبادات والأعمال النافعة المفيدة التي تشغل عن تلك الوساوس أن يحرص على العلوم النافعة أن يحرص على العلم بالله وأسمائه وصفاته هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فإن هذا العلم بإذن الله عز وجل يطرد هذه الوساوس ويبعدها وأيضا يستعيد بالله تبارك وتعالى من هذه الوساوس ومن شرها ويستعيد بالله من الشيطان الرجيم نعم احسن الله ليكم يقول هذا السائل ما حكم استعمال السوار ونحن مطالبون به استعمال السوار الذي يضعه الحاج لا يضعه زينة ولا أيضا يضعه عقيدة وإنما يوضع له عن أيضا رغبة من بل يكون مضايق الحاج وجوده في يده لكن لنواحي أمنية ونواحي تتعلق من هذا القبيل حتى يبقى معروفا هويته وبلده واسمه إلى آخر كلها مثبتة في هذا السوار الذي في يده فإذا كانت الضرورة تلجأ إلى ذلك ولا ينبني عليه أو لا يقوم عليه اعتقاد أو نحو ذلك فأرجو انه لا حرج فيه نعم عليكم. يقول فرضت الحج متمتعا بعمرة بعمرة الحج فهل تكون لي والعمرة لأمي إذا كنت اعتمرت عن نفسك سابقا فلك أن تجعل العمرة لأمك والحج لك وكذلك العكس وتكون في, في هذا متمتعا العمرة لوالدتك والحج لك وأنت على هذه الحال متمتعا لأنك جمعت في سفرة واحدة بين عمرة وحج نعم واسأل عن الفرق بين الهدي والفدية الهدي هذا للتمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وأما الفدية فهي التي تفعل عند ارتكاب محظور ففيدية من صيام أو صدقة أو نسك فالفدية هي التي تتقدم عند ارتكاب الإنسان محظور يقتضي تقديم الفدية وأما الهدي فهو ذبيحة تنحر يوم النحر وفي أيام التشريق الثلاثه تقربا إلى الله عز وجل وشكرا له على منته على عبده بالجمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة كما قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما من الهدي نعم. أحسن الله عليكم يقول رأسي به أذا فهل يجوز لي تغطية تغطيته أثناء أداء المناسك وخاصة في الليل عند النوم؟ إذا كان التغطية للرأس عن ضرورة مضطرا إلى ذلك لمرض أو نحو ذلك، فيجوز لك أن تغطي رأسك بملاصق. كعمامه أو طاقية أو نحو ذلك عند الضرورة يعني مضطرا لذلك لكن عليك أيضا في الوقت نفسه أن تفدي فدية أذى عليك أن تفدي فدية أذى وأنت مخير بين أمور ثلاثة جاءت في الآية الكريمة المتقدمة ففدية من صيام أو صدقة أو نسق إما أن تطعم ستة مساكين من فقراء الحرم أو تذبح شاة لفقراء الحرم أو تصوم ثلاثة أيام وأنت مخير بين هذه الأمور الثلاثة نعم. أحسن الله عليكم يقول ما حكم التكبير الجماعي دور الصلوات أيام العيد في المسجد التكبير الجماعي ليس بمشروع وإنما المشروع أن يكبر كل إنسان بمفرده أن يكبر الإنسان بمفرده في المواضع التي يشرع فيها التكبير ورفع الصوت به ومثل ذلك قل في التلبية التلبية يشرع رفع الصوت بها وأفضل الحج العج والثج والعج رفع الصوت بالتلبية فيشرع المسلم أن يرفع صوته بها لكن التلبية الجماعية التي تتفق في البدء والأداء والانتهاء هذه لا تشرع ولا دليل عليها وإنما المشروع كل مسلم يلبي بمفرده نعم احسنه الله عليكم يقول هل يجوز للحاج ان يغتسل عند دخول مكه في الفندق له ذلك له ذلك ولا سيما اذا كان محتاجا لذلك لغبار او تراب او عرق له ذلك وايضا له ان يبدل لباس الاحرام باحرام اخر اذا كان قد اتسخ او اصابه اذى فلا حرج عليه في ذلك نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيمة اللهم انا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات نعمة رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم اغفر لنا ولوالدين ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر المنفورة للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة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 ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن استغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين